يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدوء ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يرمعون قل أرأيتم دَعَوَيْتُمْ فَدَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامَهُ وَحَلَالَهُ قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَبَنَ لَكُمْ أَم عَلَى اللَّهِ تَفْكَرُونَ وَمَا غَنَّى الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَهُ فَضْلُهُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ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 Terima bin kerana menonton!